بسم الله الرحمن الرحيم. بنابي إخوي بخشندري مهربان. يا سيم الحكيم. ب ياسين سيم دخوي أنت ريت توا. سفين بقرآن فرلا المرسلين على صراط مستقيم. براستي تو أي محمد صلى الله عليه وسلم لبيغمراني خواي لسر بازي راستي تنزل العزيز الرحيم قران دا بزن را ولان ولا خواي ظالم هربان و لتنذر قوما ما أنذر اباءهم فهم غافلون بو اوي گلي لسزا كباو بأفيرانيان نترسين رابون بويا اوان بي آقابون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون سوين بخوا براستي بالين إخواة تسفاو هاتديل سرجور بيان سنك أوان باورنا هنا إِنَّا جَعَلْنَا فِي <تصفيق> أَعْنَاقِهِمْ <تصفيق> أَغْلَالًا <تصفيق> فَهِيَ <تصفيق> إِلَى <تصفيق> الْأَذْقَانِ <تصفيق> فَهُم مُقْمَحُونَ <تصفيق> وَكَسَانِي وَانْ كَتَوْقْمَنْ كِرْدِ بَيْتَ گَرْدَنِيانِ زَا او تَوْقَانَ تَا تَنَاگَيَانْ هَاتِ بِي گرْدَنِي بَتَوَاوِي گِرْتِ بِيْتَوَا اِنْ زَا أ لا لا بذلنا وَجناام بين أيديم سَدًّا وَمنِن قَفهمم سََّ فأَغْ شيءناهُ فَهُم لا يبصِونهروها برربَستمان لَبرد فشتي وَداناو پردَش ما دا دا وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تندرهم لا يؤمنون وبوأوان يكسانا تبي أن ترسيني يا ناء أن ترسيني إنما تندر من التبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمقفرته وأجر كريم و تنیا کsede ترسانی کشوین قران د کویو لخواي مهربان د ترسې کنا دياره بهوي او شوین مجدی بدری بلې خوشبوني گناهکانیو پاداشت چا چی له بهشت ان نحن نحي الموت ونكتب ما وكل شيء احصيناه في امام باراستی هر ايمان بر دوان زیندود کیناو هر چی پیشتر کردویانو شوینواری پاش خوشیاند نو و هموش تکمان کتیبرون کرودا حل جما دوه بنوسین اضرب لهم مثلا الله كاتي كپیغمبران يامبوحات ان ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا ان اليكم Zaha muyan ve yan. Beygüman eyman erdereğine basar eyvah. KALU MAH ANTUM İLLA BASHARUM MİTHLUNA WAMA WAMA ANZAL RAHMAN MİN SHİYİN İN ANTUM İLLA TAKDIBUN KALU MAH ANTUM İLLA BASHARUM MİTHLUNA WAMA KALU MAH ANTUM İLLA BASHARUM MİTHLUNA WAMA KALU MAH قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون في غمباركان وطيان حروض جهر ما أنت وما علينا <إلا> البلاغ المبين قالوا <سؤال> لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ خلك كوكو تيان بهوي إيه وودو تاري شومي وبتبختيبوين سوين بخوا أجروازنهن لو كارتان بتبارانتان دكينو براستيل الآن إيه وودو تاري سزايشي برق إيشو آزار دبن قالوا طائركم معكم اإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون پیغمبرکان وتیان شو میئ وبخوتا نویہ سنک ایوا اگر اموج گاری بکریان حسب بشومی دکن نخیروانیا بلکو ایوا رون لسنور درسون جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين ولو فريشارك وبياويك بفلهات وتي أيجلكم شين أمبير غم بلا نبكون اتبعوا من لا يسألكم أجراه وهم مهتدون شين كسان يبكون دعوى يذكره وعدهش تقتان ليناكن كخوش وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون ومن بوتي ذات نفرستم كمني بديهناوا وهربولاي او دغريناوا اتخذ من دوني الهه ان يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم لا تغني عن شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أبيض غلخوا فرستراوانيك بو خوم بر ياردم اگر خواي مهربان زياني بو من بوي تكاي اوان هيت سوديك بمن ناگينيو لسزاي خوارزگارم ناكن إني إذن لفي ضلال مبين بيوغمان من اگر هاوبش دابنيم أو كاتل غمرايه چيزور آشكرادام إني آمنت بربكم فاسمعون فراستي من باورم هنا بپروردگارتانو دعوش جوتان لبه قيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين امپیا وایان شهید کرد انځپی وتره بروره بهشتوه او پیاوش وتی خوږه قومکم بیا ځان یې یا باوی کفردگار ملیم خوښ بوا و بردمیه ریز رز جیراوانا وا و ما انزلنا وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ وَلَدْوَيْ أَوْ نَمَا النَّار دَخْوَارُ وَبُوَسَرْقَ لَكَيْ هِدْزْ لَشْكْرِيَقْ لَآسْمَانَ وَوْ اَمَدَا إن كانت إلا كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ خُو اتياسونيان تنها شريخه إن كتب فرؤانها موجود لأنما ومردا. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أي فشيماني وداخي سخدب أو بندان كبيباورا. Her peygamberi çi am bo bahata tanha galtaan pe de kirdu hiti ter Alam yaraw kam ahlakna qablhum min alqurun annahum ilayhim la yarji'un Aya nyanzani wala pes awanda changali tawanbar man lana ubduwa kebegu man naqarin u bolay aman وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ٱرْحَمُوا لَنَا أُبْرَاوَان كُودَكْرِينُو لَاي إي مَوْلَ قِيَامَتَ أَمَادَ دَكْرِين وَأَيَّاتٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَنِشَانُو بَلْقِيق بُؤَوَان أَمْزَوِيَ مَرْدُوِيَ کەزن دومان کردوه داويڵمان ل خون وجنا فيه ج من نخلي واب وفجنا فيها من النون ولو ز داة باغ لە خما و تَنكَنِيَ وَمَن تَدَ حَلْقُولَ انْدُوا لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِم أَفَلَا يَشْكُرُونَ بُؤَ وَيْلٌ لِبُرُبُ مَكَيْ بُخُن كَدَسْتِ أَوْان پِچِينَهِنَاوَ دَيَايَ اسْفَاسِ خَوَانَا كَن سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ ومن ما لا يعلمون. هاكو بيجرد ذاتك كهموجو تكاني دروس كردو. زوي ديروينيو. لا آدمي خويا نو. لوش تانش كنايزانن. وآيات اللهم الليل نسلخ منه النهر مظلمون. انزلنا كودا تاريخي همياندگرتوه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم خورشبر او بنکای خوئی لګران دروا او بریا دراوی خوای زال زانایا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وبومان جشت Duayt wa ukerdini qonağı kani, hatta u kulqi dar xurma'yı koni ve şebuyladet. La jumsu yin bagil ha, an tuderik al qamar, vla lail sabiqunna, vkkullu fi felki yespahun. Xorbuyni yonat ve ne abkat baman, vshayj وهريكيان خورو مانك لخلقيك داما لدى كنود صورينا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وبالقية شيء آش كلاي تربوا Kebir guman emen wakan iwan man lakashti per krao lakhoyan ukalopli anda hal girtwa wa khalaqna lahum min mithlihima yarkabun wa bayni kashti shtan yashtrish man bodrus kurdun kaswari ban wa in shana ughriqhum fala sariqhalahum wala hum yunqadun illa rahmatan minna wa ila ilahin وَاغَرِبَ مَانَ نُقْمِيَان دَكَيْن جَاهِذ كَزْنَايَت بِهَوَارِيَانَو رَزْكَارِش نَاكْرِن لَنُقْنْبُونَ مَغَرْبَزَي إي مَرْزْكَارِيَان بكاتو تاكاتي ديارِ بين أيديكم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَكاتي پي ت وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وهرب الجو اياتك ان اتكان پروردگار انبيات لو اتانا واذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أتم إلا في ظل مبين وهركات بيع بوتر بي لو يخاب يداون ببخشن أواني بباور بندلين بواني إيمان ينهن أبو آية خواردن بدئن بكسة أجر خابي ويستأ خوارني فيددا أي والثنياء لجمرية كي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ودلين أمبرينك هيدت أجر أي والرزقون ما ينظرون إلا صيحته واحدة تأخذهم وهم يخسرون أما نتساوريه تناك مجر شريخ ودنج كي بهيز فكردن بصوردا بانجريت لكات يقدا لنيو خو يندادم قالي دكن. فلا يستطيعون توصيته ولا إلى أهلهم يرجعون. أو ساناتوا نهذ وصيتك بكن يا بقرن ولاك سوكان. ونفخ في الصور فإذاهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وداري ترفود كري بشي فوردا. اینجا ئەوان کووت و پڕ لە گۆڕەکان دێنە دەرەوە و بەپەلە دەڕون بۆ لای پەروەگاریانقالوەە من بەەنەمیممەقا دیەهدەمە وعدداڕحمان ووەسەداقلە مووسون دەڵێن ئەی هاوار بۆ ئێمە چێزن دووی کردینەوە لە گۆڕەکان مادا ئەمە ئەو بەڵێنەیە خی میهرەبان پداین و پێغەبەرەکان ڕاستیان إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجذون إلا ما كنتم تعملون أم روش هذور لوي تانكر إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون براستي بهاشت يكان أمره لخوشي وشاديدا سرقال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون خويا نوها وسركانيا لسي بركاندا لست أختي رازة وحالي أنداء وتوا لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون لو بهشت دابوا يا ماديم وهاتو هرتداو أبكن سلام قولا من الربر الرحيم سلاميا لذكر لذكرى بوتيال لا أن ترور دجاري مهربان ووامتاز وا اليوم أيها المجرمون إيش أي تهان برا أمروا ذياب ابنه لإيمان دارا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إنه لكم عدو مبين. أين وكان آدم؟ آية وسياط بنكراذن كشيطان نبرستن. ثم كبر شيطان دجمني أشكرائي إويه. وأني عبودني هذا صراط مستقيم. وايه وسيه بونكردن كمن ببرستان امر ايغايراستا ولا قد اضل منكم جبلن كثيرا افلم تكونوا تعقلون سوين بخوا بيغومان شيطان خلق شيء زوري لا دي آية بوجير نبؤ. هذه جهنم التي كنتم توعدون. أما أودو زخيك قبلن بيدرابو. إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون. أم روبرون نابيو بهيب بابوربون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. أمر موردين بسردم ينداو. دستيان قسمان لجلد ذكّنوا. قاتيان شاة يدّن بويك كردويانا. ولو نشاؤ لطمسنا على أعيونهم فاستبق الصراط فاستبق الصراط فأنا يبصرون ve eğer bımana rüyançit tabi an nehirin çöreği andakin, o sade anı ve beraber gayı razt peşberçi abkan, zaten de bieinen. ve lo nashā ula səxna hum ʿalā man kāntīm, fām astaṭaʿu mūḍiyū, vāla yarjiū. xo eğer bımana, lşvini xoğu anda şevi adamı anda بَهَي اوغورينوا نياانداتواني نبرونو نبقرينوا ومن نعمرهنن كسه في الخلق افلا يعقلون وتمني هركز دريشكين لا شيلا واز ناتوان دكين دي اي جيرنابا وما علمناه الشعر وما إن هو إلا وقرآن مبين ايما او محمد من صلى الله عليه وسلم فيري شعر نكر دوو شعر وتنشياوي اونيا واوي محمد صلى الله عليه وسلم ديلي بندو اموشقاري وقرآن رنكر راستيا لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين بو اوي اواني دل زندون بيان ترسيني وباليني سزاب سپى بسر بباوران دا أولم يروا أننا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها فهم لها مالكون آيانيان ديونايان زانيوة كبه غمان بدستي خوما آج المان بودرس كردون. إن ذا أوان خاون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ورمّن هناون بويان إن ذا سواري هند يتشان دبنو قوشي هند يتشي دخون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وزر سوديان ليد شتي خوار نو شان والتخذوا من دون الله آله تلعلهم ينصرون. وبيزج الأخوة تمر استدعاء شأن بوخوي عندنا وا لا يستطيعون نصرهم وَهُمْ لهم جُنْدٌ مُحْضَرُونَ أو فرست دعوانا توان بلام أمان فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون زاق سكاني غمبارد كات سنك براستي اوي ديشارنا و اوي اشكريدك ان ايما ديزانين أولم يرى الانسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين آي آدمي نيزاني وكأوما لنطف دروس كردوا. چتی اکثر دبیته دجمنی چدیار د مقاله کری چ عاشق را یا و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم و نمون من بودین يتو بدینانی خویل بیر چوتو او بی برواید لچ اسکان زیندود لكاته ذاكر زيوان قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم أي محمد صلى الله عليه وسلم بلي أوزات الزندويان دكاتوا كليكم زاروا بديهناوان الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارم فإذا, فإذا أنتم منه تُقدون زاتك لدرختي سوز أجري بودر سكرون إترئ وأجري بيدك نوا أو الذي خلق السماوات والأرض بقادر بِقَادِرٍ على أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ آيَاتَكَ أَسْمَاءُكَ أَنُ زَوِيبَدِي هِنَاوَ نَاتوَانِ وَنَيَاندروزبكات بَلَادَتوَانِ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ أي يقول له كن فيكون براسكى لخوا اميه هركاتي بي وشتك بدي بيني حيد الله يببه دس بذى أوش تدبى فسبحان <تصفيق> الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون جبهاكوا بجردة أو خوايك ملكاتيها مشتك بدست أوى ve bu ulayı aviş de